الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مآب 112. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك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 به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ ييئت الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا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 119. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 110. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 111. وجعلوا لله شركاء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 111. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشف وما لهم من الله من